قال ابن عثيمين كلمه لما ذكر عنده المهدي كلمه بسيطه قال ما هذه الكلمه التي قالها ابن عثيمين لما ذكر عنده المهدي يلا هذه الكلمه صاحب العمود خذ الجاز ما يضر ابن عثيمين ان يكون عندما يتبع المهدي يا سلام ما ابن ما عثيمين أن كان آخر من بايع المهدي يعني آخر من يبايع المهدي أنا فاجعل هذه في ذهنك ولا تستعجل في بيعتي بعض الطلبة قال كيف نرفع السيف في وجهي أنا قلت أذكر هذا على سبيل المثال لا على سبيل التقرير أن لو رفعت السيف في وجهي فأنت معذور لأن عندك نص اقتل الاخره كائنا من كان ولو رفعت السيد في وجهه وهو الحقيقي فلن تقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر والدجال قال إن يكونوا فلن تسلط عليه وإن لا يكونوا فلا خير لك في قتله فانتبه لذلك اصلحكم الله طيب نعطي الحبيب من جوائزنا واحدة أوصله حتى يصل من جاري طيب بسم الله نبدأ درس اليوم ونسال الله التربيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب تفسير الإسلام وقول الله تبارك وتعالى الحمد لله الشيخ رحمه الله أراد بهذا الباب أن يفسر ويبين ما هو الإسلام الذي له هذا الفضل والذي يجب الدخول فيه لأنه الآن كل الطوائف الثلاثة وسبعين تزعم أنها هي الإسلام فما هو الإسلام الذي له هذا الفضل ويجب الدخول فيه عرفتم؟ إذن الشيخ رحمه الله بهذا الباب يريد أن يوضح ما هو الإسلام الذي له ذلك الفضل العظيم والذي يجب الدخول فيه نعم قال رحمه الله وقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه الحمد لله فإن حاجوك وهذا الذي يحدث الآن فالمسلم والسني والسلفي وسط المخالفين في جدل دائم لذلك لما ضعف حظ السلفيين من العلم غلبهم أعداؤهم وإنما ضعف حظه من العلم لما قل التزامه بحلق العلم والدروس وهذه نقطة يجب أن نقف معها دروس العلم يا الأبناء هي التي هي السلاح التي تقف فيها في وجوه الثلاثة وسبعين فرقة كلها ولا تظن أني لما قلت السلفي والحزبي أني أظن أن التبليغ والإخوان داخل اهل السنة لا شيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر عنده التبليغ والإخوان فقال مبتدعه مبتدعه إذن هم من المبتدعه فلا نشتغل بهم لكن لماذا يغلبوننا لأن حظنا من العلم قليل هذه واحدة الأمر الثاني تجد أن الشخص يناظرهم باسلحتهم هم فيغلبون كما لو حاربنا امريكا بالذره من يغلب ستغلب هي لكن لو حاربناها بالعقيدة سنغلبهم لو حاربناهم بالعقيده سنغلبهم ويجب ان يكون المسلم اماما دائما كن اماما للناس بان تاتم بمن قبلك ورب نفسك على هذا الملك عبد العزيز رحمه الله لما كان صغيرا كان يخرج الى السكك في الكويت يلعب فكان الاطفال يلعبون لعبه معينه يخرج فلان فيقول انا مع من مع الفريق الايمن او الفريق الثاني فإذا خابز الملك عبد العزيز وجدهم يلعبون ماذا يفعل ياتي بلعبه جديده ويقول من يلعب معي عرفتم الفكره كيف من يلعب معي اذا انت كذلك افعل اذا دخلت الى الحزب او الى المنحرف او الى الكافر فطر عليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم بين له ما معنى هذه الكلمه العظيمه فانك بذلك تغلبه لذلك يقول اهل البدع لا تناظروا اهل السنه بالعلم فان ناظرتموهم بالعلم غلبوكم اذا ماذا يفعلون تجد اه فلان مستقيم ولا منحرف وما دخل فلان انا سالني عن من سيسالني الله عنه من ربك من نبيك ما دينك أما فلان فهذا لا أدخل معه لكن هذه المقالة صح أو خطأ تستقيم الأمور إذن علينا أن نتفطن أنه إنما يغلب السلفي إذا ناظر اعداءه وخصومه بأسلحتهم فإنهم يغلبون لنتزود من العلم فماذا يفعل الانسان هل في كل بلد يتوفر علماء من علماء المله الجواب لا لا يتوفر فماذا يفعل المسلم أنا أشير بطريقة وقد ذكرتها العام الماضي ولا عجري هل يذكرها بعضكم أو نسيها والله المستعان وعليه التكلان فإن كنتم نسيتموها فلا ضير فإن نوحا ما آمن معه إلا قليل وإن كنتم حفظتموها فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وعيد الطريقة إن كتاب الأصول الثلاثة كتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب للمبتدئ في طلب العلم فليعتني به المسلم حفظا وفهما وتفهيما ما الذي يمنع المسلم ان يجعل لاهله حظا منه في هذا الكتاب فيقرأ عليهم هذا الكتاب إذن هذه اول خطوه اقتني كتاب الأصول الثلاثه خطوة الثانيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شرح هذا الكتاب شرحا جيدا وخذ هذه الأشرطة ثلاثه أشرطة وابدا بتفريغها هي موجوده مفرغه في السوق لكن اريدك ان تستغل وقتك بالتفريغ واترك في آخر كل صفحة خمسة أسطر أو سبعة أسطر لكتابة الفوائد انتهيت من ابن باث راجع الفوائد التي كتبتها أنت وزد ما يفتح الله عليك انتهينا من ابن باث ننتقل الخطوة الثانية ابن عثيمين أكرمك الله شرح ايضا الاصول الثلاثه وان كان الصوت ضعيف لكن جاهد فرغ واترك مجال للفوائد واكتب الفوائد شيخ الكتاب موجود شرح الشيخ لكن اريدك ان تعود نفسك الجلوس لطلب العلم على هؤلاء فرغ واكتب الفوائد إذا انتهيت من هذين العلمين ننتقل إلى علمين آخرين وهو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على نفس الطريقة ثم الشيخ صالح ال الشيخ معاني آل الوزير على نفس الطريقة فإذا انتهيت من هؤلاء الأربعة الآن حاول أن تكتب الفوائد التي استفدتها أنت وبهذا يكون عندك هذا السفر بجهدك بعد توفيق الله لك إذا انتهيت من الأصول الثلاثه انتقل إلى القواعد الأربع بنفس الطريقة وإذا انتهيت من القواعد الأربع انتقل إلى كتاب التوحيد بنفس الطريقة كتاب تفريق وفوائد وإذا انتهيت من كتاب التوحيد انتقل إلى كشف الشبهات اجعله آخرها إذا انتهيت من هذه المتون الأربعة عندها انتقل إلى متن في الفقه من المتون التي هي مذهب أهلك حنابلة الزاد مالكية متن في المالكية وهكذا وخذ شرح بعض الائمه له ولا مانع أن ترجع إلى شرح ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع لأنه سيذكر أقوال العلماء في الغالب فتقول لأهلك هذا رأي المذهب وهذا الدليل ثم تدعوهم إلى التزام الدليل هذا الطريق ماذا يستفيد منه الإنسان يحفظ وقته يبتعد عن مجالس اللغة لأن أكثر مجالس شبابنا إن لم يكن معهم كتاب فهي قيل وقال وكثرة سؤال خصوصاً أهل الجزائر ولا اين كم عددهم عندنا قيل وقال وكثرة سؤال فانتبهوا لذلك وإنما ذكرتهم لأن فيهم هذه الخصلة وإن كان ولله الحمد فيهم خير كثير لكن لما كان عددهم كثير ظهر فيهم الخير وظهر فيهم هذه الخصرة وهي موجودة في غيرهم لكن لقلة غيرهم أصبحت في غيرهم أقل ظهورا فانتبهوا لذلك عموما علينا أن نتفطنا لهذا ابتعد عن مجالس القيل والقال واجلس في التفرير شيخك بين يديك لحظة يا شيخ يسكت ما يقول لك لا ثم تفضل يا شيخ وما يقول لك معك شيخك معك ومن ابن باز وابن عثيمين والفوزان وصالح على الشيخ ونعم الرجال هؤلاء ثم بعد ذلك يمكنك أن تدخل إلى مجال وبالمناسبة علم الجرح والتعديل دعه للكبار ولا تدخل أنت فيه لانه للأسف من القيل والقال ان يدخل الشباب اولا في الجرح والتعذيب يتصل بعضهم يا شيخ نسمع للشيخ فلان ان شاء الله عليك وماذا تريد قال اريد ان استمع لهم لا استمع الى الأصول الثلاثه من هؤلاء العلماء الاربعه طيب فلان نسمع لا الحركان لا تسمع له واضح الحركان لا تسمع له عشان ما يجي واحد يقول وراء الحركان يهاجم الناس اسمع لهؤلاء الأربعة فإذا انتهيت من المتن الخامس وهو متن الفقه عند ذلك ابدأ بالعلوم النافعة الأخرى فإنك بدأت بأساس والله المستعان فإن حاجوك إذن المحاجه والمجادلة هم بالباطل وأنت بالحق أبو الحديد هذا اسم أطلقه أنا على صاحب المصيصه الذي مثل بين يدي الواثق أبو الحديد رجل سلفي على الجادة كان يقول ان القرآن منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فقبضت عليه شرطة الواثق فأوثقته بالحديد أوثقته بالحديد وكان الواثق يوما جالسا فذكر أبو الحديد وكان عنده الخبيث بن ابي دؤاد فقال علي باب الحديد فجاء ابو الحديد بين يدي الواثق فقال السلام عليك يا امير المؤمنين قال لا عليك السلام قال يا امير المؤمنين بئس ما ادبك به مؤدبه والله تعالى يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها أو ردوها فخضع الواثق لما سمع الآية دائما اقلف خصمك بالآيات لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فقال الواثق للخبيث ابن أبي دؤاد ناظره فقال ابو الحديد ما أنصفت لي يا أمير المؤمنين أنا مكبل بالحديد وهو حر طليق أطلقني قال صدقت حل عنه قيدا فحل عنه قال إن أذن لي أمير المؤمنين أن أذهب فأتوضع فإن هذا ويشير إلى ابن أبي دعاد قد منعني الوضوء منذ كذا في مصلحة الدعوة أليس كذلك ابن أبي دعاد يشعر أنه يدعو إلى الإسلام ويمنع المسلم من الوضوء ما الذي دعاه مصلحة الدعوة هذا الصنم الذي يتعلق به إلى الآن المنحرفون فأذن للرجل فتوضأ وجاء. فلما جلس للمناظرة قال تسألني أو أسألك فقال ابن أبي دؤاد سل فقال هذه المقالة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب في مصلحة الدعوة عندهم جائز قال نعم طيب كيف نكشف كذبه لا تستعزم هل علمها أبو بكر قال نعم هل علمها عمر قال نعم هل علمها عثمان قال نعم هل علمها علي رضي الله عنه مجمعين قال نعم من الذي غلب الآن ابن أبي دؤاد أو صاحبنا آه. الغالب ابن أبي دؤاد قال علموها فهل دعوا الناس إليها لحتى السؤال الثاني هل دعوا الناس إليها فاحتار الخبيث إن قال نعم قال أثبت فقال لا فقال ابو الحديد علموها ولم يدعوا ولم يدع الناس اليها فسكتوا وسعهم السكوت الا يسعك ما وسعهم فتسكت كما سكتوا فغلب الرجل الخبيث لكنه قال اقلني اقلني ونحن اهل السنه والجماعه عندنا الصبر والمرحمة ماذا قال له؟ قال أقلتك الآن غلبت غلبتك لكني لما طلبت قال أقلتك قال الخبيث بن أبي دؤاد سل قال المسألة بحالها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا عمر عثمان أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه قال لا قال أبو الحديد شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنت يا لكع بن لكع تعلمه قال فوضع الواثق كمه على فيه يبتسم وسقط من عينه ابن أبي دؤاد وممتحن أحدا بعدها هكذا ينتصر اهل السنه بالنصوص اما بالجدل فلا ابو بكر لما نظره اصحاب الراي العسكري ان يبقى جيش اسامه رد عليهم بالنص التمسك بالنص وارجع الى الحديبيه لما جاء عمر رضي الله عنه وارضاه الى النبي صلى الله عليه وسلم أليس الكافرين اليسنا المسلمين اليسنا على الحق أليس على الباطل لمن يعطي الدنيه في ديننا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني عمر لحكمة يريدها الله ورحمة بنا ذهب إلى أبي بكر وقال له نفس المقاله فقال له ابو بكر إنه رسول الله إنه على الحق وإنه رسول الله ولن يخالف أمره ولن يضيعه ثم قال إنه على الحق فاستمسك بغرزه هذا الجواب ما رأيكم لو كان واحد منكم فقال يا عمر المسألة هذه خدعة سياسية نتمكن منه وعدد من الأشياء الكثيرة لا إن الشرع قد أغناك عن طرحك الهزيل هذا فأجب خصمك بالكتاب والسنة والنصوص تستقيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله فهل أنت أسلمت وجهك لله هل جوهب هل يجب عليهم يقول ذلك؟ يعني هذا الذي فجر هل أسلم وجهه لله هذا الذي عظم فلانا هل أسلم وجهه لله اذن اسلمت وجهي لله ومن اتبعن قد يقول لك والله انا اسلمت وجهه للطيب فلان من اتباعك هل اسلم وجهه لله بهذا تغلبونه وقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن ولا يهمنا ان نغلبه يهمنا ان يتضح له الحق عرفتم يهمنا ان يتضح له الحق اما ان نغلبه فهذا لا يعنينا البارحه أخذنا فائدة من احد الاخوان في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أن الناس أربعة أقسام قسم يريدون العلو والفساد وقسم يريدون العلو دون الفساد وقسم يريدون الفساد دون العلو والرابع المتقون لا يشغلهم علو ولا فساد يشغلهم تقوى الله هل الاذقى لله ان اكون معلوما ظاهرا فلاكن هل الاذقى لله ان اكون مغمورا خفيا فلاكن لا يهمه ظهر او اختفى يهمه ان يكون اذقى لله انا ومن اتبعني نعم في الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إذن أسلمت وجهي لله أي قمت بهذه الأركان أسلمت وجهي لله أي قمت بهذه الأركان والغالب أن خصوم أهل السنه لا يظهرون مخالفة هذه الأركان لكن هي موعظة لهم وليس العبرة أن يستسلم لك الخصم العبرة أحد أمرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أن تقوم الحجة عليه نعم وفيه عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد نعم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت هذه المتون والنصوص التي نقلها رحمه الله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لذلك قلت لك أيها السلفي الجرح والتعديل ليس لكم أيها الشباب دعوه للكبار ولا تستعجلوا تجرح فلانا وتعدل فلانا وتقولون نتقرب إلى الله بلحوم الناس سبحان الله العالمين من أنتم؟ والله أعلم بما في قلبك فليسلم المسلمون لسانك ويدك اشتغل الآن بتأسيس نفسك واعلم أن الإنسان إذا ترك الهدى اوتي الجدل فعد إلى الهدى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم المسلمون من سلم المسلمون, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده احرص على أن تناقش هذا مع نفسك دائما حينما تكون في جلسة قيل وقال وتتناول فلان وفلان ثم تعود إلى بيتك قف حاسب نفسك ماذا أردت بهذه المقالة لو أني سمعت أن فلانا مجروحا مجروح وصاحبي لا يعرفه أصلا ولا يهتم به ولا أتوقع أنه سيصل إليه خلال شهرين أو ثلاثة فجئت وقلت يا صاحبي إن فلان قد جرحه العلماء بكذا وكذا وكذا ما رأيكم هل هذه طريقة السلف الصالح الجواب لا طريقة السلف الصالح أن تحذر من المفتون من فتن به أو من تتوقع أن يفتن به فمدام أن صاحبك بعد شهرين قد يفتن بي فأجل الحديث شهرين لكن لان أعطيه القواعد التي يتلقى بها الاشياء واعلم أنك إذا أعطيته قواعد التلقي سهل عليه أن يقبل الحق وأن يرفض الباطل يصبح مثلك عالما بالجرح والتعديل على المستوى المبتدئ الذي انت فيه اما ان تجلس تشرح الناس فالغالب انه سيغضب خصوصا اذا جرحت شخصا قد ملئ قلبه بمحبته والله تعالى يقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم اذا لا تستعجل أن تجرح المعظم حتى تبين لهذا التابع كيف يعظم الناس وأنه إنما يعظم من اتبع, اتبع سبيل المؤمنين وبهذا تستقيم حياتهم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن باز بن حكيم عن به عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وهذه مرحلة صعبة يقول بعض التابعين أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وحبيبنا منكم يقول انا قد اسلمت قلبي لله لذلك ساتكلم بالجرح والتعذيب والله اعلم بما في قلبه حاسب نفسك جيدا واعلم انك غدا موقوف ومسؤول ماذا اردت بهذه الكلمه اللهم يتب علينا هل اردت وجه الله الدار الاخره ام اردت ان يقال عالم فقد قيل ما رايك والله فلان عالم بالرجال خصوصا رجال هذا العصر كان امام الجرح والتعديل الشيخ الالباني فلما مات الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله والشيخ رضي الله رجل في سن وقد يموت فانا يقول احدكم عن نفسه ساكون امام الجرح والتعديل ما شاء الله اتظن ان الشيخ ربيع او قبله الشيخ ناصر او قبله ائمه الجرح والتعديل يجرؤون ان يجرحوا شخصا وهم غافلون عن الموقف بين يدي الله يوم القيامه وان هذا المجروح سيسالهم فيما جرحتموني قال احد علماء الجرح لصاحبه اننا لا نتكلم في اناس قد قد حط رحالهم في الجنه لكن نحن نتبع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه لذلك واحذر ان تطلق لسانك اذا أن تسلم قلبك لله فإذا اردت ان تقول كلمه فتذكر موقفك ولمن خاف مقام ربه جنتان وعما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مقامك بينه يدي إلا ما هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وينظر ايمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشط تمره فإن لم يكن فبكلمة طيبة وفي حديث من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نار يوم القيامة فتنبهوا أيها الأبناء أن تسلم قلبك لله انتبه وهي درجة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى حذيفة وقال يا حذيفة أسألك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين قال لا ولا أزكي بعدك أحدا إن كان عمر يخاف النفاق على نفسه آتي أنا وأقول قد أسلمت قلبي لله وأتكلم في الناس بما عند لي وبما تهواه نفسي فتنبه لذلك وبعض المفتونين بالجرح والتعديل من الشباب يتصل بالشيخ ويسجل قالوا شيخ ماذا تقول بكلان الشيخ قد يزق بتلميذه فيقول مجروح فيضع لها عنوان راي فلان في المجروح فلان وينشره في الناس سبحان الله اليس للشيخ طريقه في مناصحه هذا المجروح وفي التحذير من لا إذا اذا سجلت احتفظ بال نفسك وقل يا شيخ سجلتها اتسمح لي ان انشرها يقول لك لا اذن تبقى محتفظ بها ولا تنشرها فعلينا يليق ان نتفطن انه ليس كل كلمه يقولها لك الشيخ يناسب ان تقولها انت للناس لان الشيخ قد يقول لك كلمه بناء على ما عندك من علم وما يظهر له من تقوى فإذا نقلتها إلى شخص آخر كانت فتنة له أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بالإسراء والمعراج فرحت بعض قريش وقالوا الآن يكذب أبو بكر بمحمد فركضوا إلى ابي بكر يبلغوه بطريقة إرجافية حتى يقول أنتم تكذبون على محمد لو قالها أبو بكر ما رأيكم ها ما رأيكم فكان موقفا حرجا ولكسبوا لكن الله حفظ يثبت الله الذين آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال إن كان قالها فقد صدق بس لكن لو قال انتم تكذبون لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يكون غلب هو ام قريش قريش ستكون غلبت لمن قالوا كذب مقالة قالها محمد لكنه بين لهم اتباعه من الان انا له متبع ان كان قالها فقد صدق تتامل كيف يفعل المرجفون بكلام أهل العلم يرجفون بها على الناس فاحذروا أن تكونوا منهم وأن تولي وجهك إلى الله لا يشغلنك غير رضا ربك دائما وأبدا وأن تصلي الصلاه المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة الإنسان إذا اشتغل بالعبادات أمكنه أن ينتقي من المعالي ما شاء أما إذا كان فارغا فهو يختار من السفاس ما شاء وأضرب لك مثال لو أن شخصا كلف نفسه أن يقرأ حزبا من كتاب الله في كل يوم والذي منكم حفظ القرآن جرب ذلك كلف نفسه أن يقرأ حزبا من كتاب الله في كل يوم فماذا يحصل لو جاءك شخص يريد أن يحدثك بقيل وقال وأنت لم تقرأ حزبك هل ترضى الجواب لا لان وقتك له قيمه الدقيقه ال وقتك له قيمه كان بعض السلف ياكل طعاما فغير الى طعام اخر فسئل قال وجدت بينهما خمسين ايه الوقت عندهم بالايات واما الوقت عندنا بالسنوات وقله بالثواني والله المستعان اذا علينا ايها الاخوه ان نتفطن ان يكون لك برنامج جاد في العباده قال ان تصلي صلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه هذه واجبات فضع امثله اخرى هذا المصحف الايه وتحزيب المصحف في كل يوم جزء لا لا ولا لا تحزيب المصحف في كل يوم جزء فتختم في كل شهر أو جزئين فتختم في الشهر مرتين أو أن تحزيبه كما هو في مثل هذا المصحف هذا المصحف طبعة الملك بعد على الطبعة الهندية هذه فيه ميزات ركوع فمن أراد الحفظ فليحفظ ركوعا ومن أراد القراءة فليقرأ في كل يوم منزلا مكتوب عندي هنا منزل واحد فامشي منزل اثنين وهكذا إلى منزل سبعة سبعة منازل فيختم في سبعة أيام كيف كانوا يحزبونه انتبه كانوا ثلاثه ثلاثة بقرة العمران النساء يوم الثاني يقراون خمسا يوم الثالث يقراون سبعا الرابع كم تسعا الخامس أحد عشر السادس ثلاثة عشر سورة والسابع والأخير المفصل من قاف إلى الناس إذن ثلاث خمس سبع نعيدها ثلاث خمس سبع تسع 11 ثلاثة عشر المفصل بقية الأسبوع اليوم الأخير يعني فاجعل لنفسك حظا من كتاب الله تقرأه في كل يوم فإذا شغلت عنه فأنت توازن هل شغلي بهذا أفضل أو بحزبي فإن وجدت أن شغلك بهذا أفضل الحمد لله أجل حزبك لوقت آخر يعني لو نفرض أنك أردت أن تقرأ فناداك الوالد أو الوالدة قم فأعطي الدجاجة حبا ماذا تقول آه. تقول أريد أن أقرأ أفضل لي أو تبر الوالد والوالدة أفضل الثاني تبر الوالد والوالدة أفضل تدع المصحف والقراءة وتمر بغرفة العيش غرفة القمح وتأخذ حبا وتلقيه للدجاج ثم تعود وتتبقد أيضا إن كانت قد أوجدت شيئا من البيض لتفرح أباك أو أمك بالنتيجة إذن أدخل السرور على ابويك وعلى زوجتك وعلى أولادك فهذه من أفضل الطاعات ورأيك هل يشعر الواحد منكم أن أسعد الناس به هؤلاء أبواه وزوجته وأولاده أم أن هناك من هو أسعد بك من غيره منهم اجعل هؤلاء أسعد الناس بك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لاهلي اللهم صل على رسول الله قالوا عن ابي قلابة عن رجل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 هو يدك فعالإنسان أن يتفطن لهذا نعم باب قول الله لا. تعالى قال أي الإسلام أفضل قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عما يعنيهم أما بعض الجراحين المعدلين من شبابنا فيسأل عشرة أسئلة لا تعنيه وثلاثة أسئلة يظن أنها تعنيه ثم ينسى أن يسأل عما يعنيه فافضل لذلك أصلحك الله قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت طبعا لم يذكر القدر لأنه ذكر في آية اخرى هذه اركان الايمان السته الباذ بعد الموت ماذا تقول اذا وقفك من جرحته بين يدي الله وقال ربي جرحني فلان فسله فتقول نعم فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وانت صادق فيقول المجروح سله ربي فيما جرحني فتقول جرحته تشفيا ها هل تنجو لا والله لا تنجو ان الله, إن إن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر فاحذر ان تكون هذا الفاجر واضح اذا جرحت فلانا المجروح تشفيا فهذا لا ينجيك يوم القيامة فكيف لو جرحته وهو غير مجروح تشفيك جمعت ظلمتين إذن البعث بعد الموت والبعث بعد الموت فيه الحساب ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين نعم باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الاعمال يوم القيامه فتجيء الصراط فتقول يا ربي انا الصراط اين الواحد الذي يقول نقف لانه تاخر اليوم عليكم في المجئ اين الواحد الذي يقول نقف طيب ولا واحد هذه الفتنه نسال الله العافيه نقف او نمشي ها نقف طيب قال رحمه الله باب قول الله ومن يبتغي غير الاسلام دينا هذا الباب اراد الشيخ رحمه الله ان يقرر أنه كما أن الدخول في الإسلام واجب فالخروج منه ممنوع محرم يجب عليك أن تدخل في الإسلام ويحرم عليك أن تخرج منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ما هو الإسلام هو السنة الإسلام هو السنة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا هو الإسلام فمن يبتغي غير ذلك فليقبل منه قال تعالى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 لا تقل من أنا حتى أكون أفضل أهل زماني لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم جاء ينافس فهل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا حتى جاء ينافس ابا بكر ويقول بعض السلف لو كانت النبوة مما يمكن إدراكه لكان من العجز الا تحاول ادراكه اذا حاول ان تنهض بهمتك ان تكون افضل اهل زمانك بل افضل من بعض من سبقك وفضل الله ياتيه من يشاء اذا حدثت نفسك بالفضل سعيت له لما كنا صغار قرانا مقاله في كتاب المطالعة قال الولد لي قال الأب لولده يا ولدي مثل من تحب أن تكون وكان الأب فاضلا فقال يا أبي أحب إذا كبرت أن أكون مثلك قال بر من الولد في أبي فقال يا ولدي لما كنت في مثل سنك كنت أحب أن أكون مثل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي فما أدركت إلا هذه ما أدركت إلا هذه الحالة التي أنا عليها، فإن أردت أن تكون مثلي فاطلب آه أن تكون مثل علي عسى أن تصل إلى مثلي أبعد الغاية أبعد الهدف حتى تصل وتذكر أن الأئمة كانوا يتكلفون ويتعبون يتكلفون أي يبذلون الجهد لا يتكلفون أي ما لا يؤمرون به كانوا يتعبون ويبذلون الجهد يتكلفون هذه كلمة عاميه لا أقصد بها الكلمة العربية يتكلمون أي يتعبون ويبذلون الجهد كانوا يبذلون الجهد في طاعه الله جل وعلا فبذل جهدك عسى أن تدرك شيخ الألباني رحمه الله خرج من بلادي وهو في التاسعه من عمره رحمه الله ثم جاهد حتى طلب العلم وأدرك فهل اكتفى وقال خلاص انتهيت من طلب العلم لا كان ينظم وقته تنظيما دقيقا زرته في بيته مرتين ولم أذهب إلى الأرذن إلى لزيارتي ونعم الرجل هو رحمه الله فلما دخلنا عنده في البيت كان له كلام طيبا وكان معنا شخص عراقي يكنى بابي البراء وكان يهذب لحيته فقال الشيخ داعبه ابو البراء ربني يبارك بلحيته البراء بلحيته وقته منظم اتصلت به امراه ولا ندي من عين فرفع بصره اسال الله ان يرزقه لذة النظر الى وجه الله بتلك العينين إلى الساعة وقال انتهى وقت الفتوى وأغلق الخط فتأمل أئمة الهدى كيف كانوا ينظمون أوقاته نقل بعض طلابه عنه أنه صعد السلم ليأخذ كتابا فظل معلقا قرابة ساعتين وأنت دارت انك تجلس لطلب العلم تحتاج ولا أقصد أحدا منكم إلى متكة وتحتاج إلى طريقه معينة وهذا يقرأ يحمل الكتاب وعلى نص رجل تأمل الجهد الذي كان يبذله مثل هذا الإمام رحمه الله وجمع نبيه في جنات ونهر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الخسران قد يكون الخسران المبين إذا كان أخذ بدعة مكفرة غير الإسلام وغير السنة فإذا كان من أهل البدع المكفرة فقد خسر خسرانا مبينا وإن كان من أهل البدع المفسقة فقد استحق دخول النار فانتبهوا لذلك نعم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الاعمال يوم القيامه فتجيء الصلاه فتقول يا ربي انا الصلاه فيقول انك على خير ثم تجيء الصدقه فتقول يا ربي انا الصدقه فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي انا الصيام فيقول انك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم اخذ وبك أعطي قال الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين رواه أحمد صحيح. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه أحمد هذه أركان الإسلام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والله تعالى على كل شيء قدير كما أن الموت يجعل يوم القيامة على شكل كبش ثم يذبح بين الجنة والنار ويأتي القرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة وتوزن الأعمال إذن أحوال يوم القيامة أحوال لا تخاس بالعقول وإنما تؤخذ بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة كل عمل يأتي فإذا جاء الجرح والتعديل منكم فما رأيكم يقول يا ربي أنا الجرح والتعديل انتحل لفلان وفلان وأنا منهم براء فماذا تقول بارك الله فيك أتزعم أنك منه وهو منك وهو يتبرع منك فتفطن لذلك تجيء الأعمال يوم القيامة ثم ذكر الصلاة والصدقة والصيام والأعمال ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذن اغتبط أيها السني أيها أنك ستكون معطى بهذا الإسلام الخير الكثير نوطى بهذه السنة الخير الكثير ثم ذكر الشيخ رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أعاد الحديث رغم أنه ذكره في باب سابق لأنه إنما يريد أن يستشهد به لوجوب لزوم السنة وأن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام فتفطنوا لذلك أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والصداد ونقف عند هذا ونرى ما عندكم من أسئلة نسأل الله التوفيق أحسن الله إليك وبارة الله فيك سائل يقول ما فهمت تفسير هذه الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان ما المراد بالجنتين أفدنا أفادكم الله نحن ما ذكرنا هذا إنما ذكرنا خاف مقام ربي يعني في أعماله كلما أراد أن يعمل عملا خاف مقامه بين يدي الله كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم الخطيب على المنبر بمنكر قال فحللت حبتي واردت ان اقول كلمة فذكرت ما أعد الله للصابرين فسكت إذن دائما إذا أردت أن تتكلم تذكر مقامك بين يدي الله جنتان قد ذكر الله تعالى الجنتين في سورة الواقعة في سورة الرحمن وذكر أصحابها بسورة الواقعة فارجع إلى ذلك نعم يقول السائل ما حكم تطبير المصحف وما صحه الحديث الذي ثبت في هذا عن عكرمه رضي الله عنه لا اعرف صحه الحديث فان صح الحديث فهو مذهبي نعم ما معنى الجرح والتعديل اللي ما يعرف اجابه هذا السؤال يرفع ايده بس الحمد لله من لا يعرفه فقد عوفيا ومن عوفيا فليحمد الله من لا يعرفه فقد عوفيا ومن عوفيا فليحمد الله وليبقى ولا يبحث عن هذا العلم فانه فتنه الائمه يحرصون الا يدخلوا فيه والصفاء اول الناس دخولا فيه فالحمد لله على ذلك نعم يقول السائل ما هي السبل والطرب لاكتساب الاخلاق الحسنة إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم بعض الناس متشدد يعلن في الملأ أنه غضوب وما رأيك إذا أعلنت في الملا أنك غضوب فدخلت إلى بيتك واستقبلتك زوجتك مبتسمة إلا أنها نسيت أن تضع يعني شيئا على وجهها من الزينة لماذا لم تضع ذلك لكن لو أعلنت بين الناس أنك شكور صبور ما رأيك أعلن هذا أنا أقول للمدخن كمثال وإن كان هذا بعيد عن هذا اعلن الآن أنك تائب عن الدخان ثم إذا غلبتك نفسك فدخن مستجرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا المجاهرون فأنت يا من أعلنت في الملأ أنك غضوب أحمق اعدد من الصفات السيئة جزاك الله خير اعلن في الملا انك صبار شكور حتى يراك الناس على ذلك لانك اذا قلت للناس انك احمق طبعا الغضب هو الاحمق فالناس لا يستنكر منك هذا الشيء اليس كذلك لكن ما رايكم الان لو اني غضبت فصككت احدكم بهذا الشريط الا تستكثرونها مني الجواب أنا لا أتحدث كونه مقبولة, مقبوله من شخصي اليك لكن يعني ولله الحمد عرفتم عرفت عني سعد الصبر والحلم لم أكن كذلك أنا لم أكن كذلك لكن بالحلم يتحلم الحليم حدث نفسك بالحلم فإنك تتصف به أذكر أن عندنا بعض الأواني في البيت من أثاري غضبي لما كنت صغيرا لكن الحمد لله أن الله تعالى من علي فتحلمت حتى يعني اصبحت بهذه وأسأل الله المزيد من فضلي فالحلم بالتحلم وأول الأخلاق الحسنة التي حاول أن تبدأ بها هي أن تكون حليما صبورا شكورا أشكر ومن عود نفسه الصبر والشكر استفاد من الآيات قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور السؤال الأخير تخيل تقول توجد أشرطة لبعض مشايخ السلف وفيها شيء من الجرح أو التعديل فهل أهدي هذه الأشرطة للذين لا يعلمون شيئا عن هؤلاء الدعاء أم لا لا لا تهديها اليهم إلا إن كانوا قد فتنوا بهم فأوصلها إليهم لكن بالصبر والمرحمة لأنه إذا كان مفتول بفلان فتسمع الشيخ فلان يجرحه قال أنت وفلان وراء الشمس سأستمع له هل استفاد لا تلطف بأخيك وارحمه عسى الله ان يخرجه بك من الظلمات الى النور حتى تصل الى الخير ان شاء الله تعالى لكن انقله الان من اشرطه المجروحين الى اشرطه المقبولين ابن باز وابن عثيمين والفوزان والشيخ صالح على الشيخ هؤلاء مقبولون عند كل من ينتمي الى السنه حتى ولو كان عنده لوثة اخوانيه او تبليغيه هؤلاء الاربعه مقبولون عودوا ان يستمع لهؤلاء ثم بعد ذلك يمكنه ان ينتقل الى شريط الجارح ولو مات وهو لم يسمع جرحا في متبوعه ثم ترك متبوعه فالحمد لله ليس من الضروري ان نجرح له المهم أن يتبع السنة فتبطل لذلك أي هذا السؤال يقول هل الدرس غدا بعد الفجر أو طلوع الشمس واحد يقول طلوع الشمس فالقول قوله واحد يقول الدرس طلوع الشمس فالقول قوله أنا لا أعرف الديمقراطية أعرف أحكم بالحق فالواحد خلاص بعد طلع الشمس إي أنا لماذا أقول واحد يقول لأنه قد رتب نفسه على ذلك الشيء فإن قدمنا الدرس أفررنا به آه خلاص إذا طلع الشمس الدرسنا على وضعه فابقوا في الحرم خلاص يكفي واحد قضع خلاص جاء غيره اشار غيره ولا لا أشار غيره نحن يبكي واحد فغدا إن شاء الله درسنا كالعادة طلع الشمس فابقوا في الحرم حتى تصلوا ركعتي الإشراق ثم تأتون إلى الحرم إن شاء الله تعالى ولعل إن شاء الله اتي غدا معكم حتى نأتي على الوقت مباشرة إن شاء الله اذا غدا تصلون الإشراق في الحرم وتأتون إلى المسجد واكسبوا الوقت جرب أن تقرأ غدا بين صلاة الفجر وطلوع الشمس وارتفاعها شيئا من كتاب الله وانظر كم تستطيع أن تقرأ أنا أذكر شخص كان يقرا البقره بين طلوع الشمس بين صلاه الفجر و ارتفاع الشمس فحاول ان تقراها غدا اعانكم الله وسدد خطاكم وهداكم هيا الجوائز الجوائز يلا خذت جائزتك انت اول من قام في اخر الصفوف اوصل اليه ارفع يدك لا اللي وراك هيا ارفع يدك اي انت اوصل الجائزه إليه امسك واجبه نحل حتى تصل أو. طيب يجلس من اراد الجوائز او اراد ان ينافس ولا صاحب الجوائز الجوائز محدوده آه. الذي اعد سؤالا يقف يقف الذي اعد سؤال يقف خلاص الان لا يقف غير هؤلاء الواقفين نعدهم الان زك الله خير وزع الجوائز على هؤلاء المعدين لان الوقت انتهى الوقت ضيق الان وزع لا ما عاد سؤال لك انت ما شاء الله عليك خلاص لا أحد يقف اجلس من اخذ فليجلس هذه طبعا طريقة جديدة ومفاجئه أن بقي شيء سألنا سؤالا نعم لا العلماء الكبار يشتغلون به لكن السفهاء يقلدون فيستغلون به انتهت ولا في اسئله انتهت الدرس وانتهت الجوائز وفق الله جميع اللي يحب ويرضى طلع الشمس O e artista o e artista Obrigada. E